بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين هذا وصل السلام إلى النوفلي وتوثيقه مبني على احاديث وجهين على الاول وروده في تفسير علي ابن إبراهيم وفيه اولان عدم ثبوت انتساب الديباجة المذكورة في مقدمة التفسير إلى علي بن إبراهيم بل من المحتمل أنها. جامع التفسير وهو العباس محمد، ابن القاسم ابن حمزه ابن موسى بن جعفر عليه السلام وقول صاحب الوسائل في الخاتمة أنه شهد علي بن إبراهيم بوثاقه رواه تفسيره لم يحرز انه خبر حسي فمن المحتمال ان يكون خار صاحب وسائل حدسيا وأصالة الحس في الخبر إنما تجري إذا كان بين المخبر والمخبر عنه فاصل يحتمل فيه الحس والا فلا نحرز جريان أصالة الحيث في مثل الفاصل الزمني الطويل بين المخبر عنه احتمال ان المخبر ممن يبني على عديه الخبر الموثوق به وثانيا على فرض انتساب الديباجه للقمي الا ان التفسير الموجود مختلط بتفسير ابي الجارود وفرز رواه تفسير القمي عن رواه تفسير ابي الجارود انما صدر من قبل العباس نفسه جامع التفسير ولم تثبت وثاقته كي يعتمد على فرزه الوجه الثاني لتوثيق النوفلي ان يقال ان الشيخ في العداه اخبر عن طائفه عملت بروايات السكونين مع أن راوي كتابه يعني كتاب السكونين عادة هو النوفلين فعمل الطائفاء بروايات السكونين مع كون الراوي لها عاده هو النوفلي توثيق ضمني للنوفلي لعظ عليه ان قول الشيخ عملت الطائفة بروايات السكوني محتملون لمعنيين الاول ان المراد بالروايه الروايه بالمعنى المصدري اي إخباره فعمل الطائفه بإخباره توثيق لك وحينئذ فلا دلاله في هذا المساء على توثيق النوفلي لان الطائفه انما عملت بإخبار السكون لا بخبره كي يستفاد منه وثاقه عام. المعنى الثاني ان المراد في الروايه المعنى الاسمي وهو المروي اي الخبر ومعنى ذلك ان الطائفه عملت بالاخبار المنسوبه للسكونين في كتب الحديث وحين إذن فمن المحتمل أن يكون عمل الطائفة لأخبار المسندات للسكوني بأحد ملاكات ثلاثة. الأول أن يكون الملاك في ذلك حجية هذه الأخبار بلحظ وتقت رواتها. وعلى هذا يتم الاستدلال بعباره الشيخ في العزه على توثيق نوفلي الملاك الثاني ان يكون عمل الطائفة بروايات السكوني بملاك الوثوق بصدورها بصدورها بمعنى أن هذه الأخبار محفوفة. بقرائن توجب الوثوق في صدورها إذن فلا ملازنة عنها وبين توثيق النوفرين الملاك الثالث هذا ذكرناه أمسي من أن معنى عمل الطائفة بأخبار السكوني ان أن وصف العاميه ليس مانعا من العمل بالخبار فاذا كان المقصود هذا فلا دلاله على توثيق السكوني فضلا عن غيره فتحصل عندنا أن هذه الرواية وهي رواية السكوني غير تامة سندان لعدم وثاقه موسى ابن عمران النخعي وعدم وثاقه السكوني والنوفلي هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى من طائف الدالة على معنى الاستطاعات الاستطاعة جلالة, جلالة قلنا سادقا قد يقال جلالة دهتان ولكن من تحدث السنة ثم انها كثيره في تنافيها و ديغانه بطلت الطائفه الثانيه ما عبر او ما عبر فيها عن الاستطاعه بعنوان اليسار من هذه النصوص رواية أبي بصير حديث سبعة باب سته من ابواب وجوب الحاج سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل ونحشره يوم القيامة أعمى قلت سبحان الله أعمى قال معان إن الله عز وجل أعماه عن طريق الحق ومن هذه النصوص اعتبرت عبد الرحيم لبصير حديث ثلاثة، عبد الرحيم لبصير يعني القصير حديث ثلاثة تسعة من أبواب. وجوب الحاج عن أبي عبد الله عليه السلام سأله حقص الأعور وأنا أسمع عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال ذلك القوة في البدن واليسار طبعا هنا في الوسائل ذلك القوة في المال واليسار بمراجعة المصادر إياً لا ذلك القوة في البدن واليتام قال فإن كانوا موسرين فهم ممن يستطيع قال نعام وقع الكلام ما هو المقصود باليسار وهنا تصوران الأول أن اليسار عنوان تشكيكي له مراتب متفاوتا فهو حجما إذ لا يعلن أي مرتبة من هذه المراكم هو المراد التصور الثاني أن عنوان اليسار وإن كان مشككان إلا أنه منصرف عرفان إلى من لا يكون الحد. سببا للضيق عليه من حيث المعيشات وبما أن على هذا التصور الثاني فهل المراد باليسار معنى عدم وهو ان لا يكون عدم عدم وهو ان لا يكون الحج عسرا وحرجا علي او ان المراد معنى وجودي وهو السعاد فاذا قلنا بالأول اي ان المراد باليسار عدم العوص والحرج فلازم ذلك ان من كان قادرا على الاقتراض من دون عسر ولا حرج عليه ان يعد موسرا ومستطيعا أو بالنسبة لطالب العلم مثلا الذي لا يملك المال بالفعل وإنما يعيش على راتبه الشهري المتواضع فلو كان الحج غير حرجي عليه فمقتضى ذلك ان يعد موسرا مستطيعا وأما لو قلنا بالمعنى الثاني أن يسار عنوان وجودي وهو عبارة عن امتلاك المال الكافي لنفقته. ونفقت عياله حين ذهاده ونفقته بعد العود من الحاج فحينئذن يكون مساج هذه الطائفه أخص من مفاد سابقتها التي حددت الاستطاعة بملكية الزاد والراحلات ويؤكد ما ذكرنا. من المعنى اي من معنى اليسار مضافا الى الظهور العرفي يعني ظهور العنوان معتبره ابي الربيع الشامي انقلنا بوتاقته سئل أبو عبد الله عن قول الله عز وجل ولله ما حج البيت هذا حديث واحد باب تسعة من أبواب وجوب الحاج فقال يعني أبو عبد الله عليه السلام ما يقول الناس يعني الناس كيف يفسرون هذه الآية ما يقول الناس قلت له الزاد والراحل أكذا يقول الناس بل فقال ابو عبد الله عليه السلام سئل ابو دعاف عليه السلام عن هذا فقال هلى الناس اذا اذا كل واحد عند ذات وراحل لازم يروح الحي هلى اذا لا ان كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم يعني إلى عياله فيسلبهم إياه حتى يحض لقد هلكوا إذن، فقيل له فمن السبيل؟ يعني فمن السبيل في الآيات سبيلا تطاع الله سبيلا فمن السبيل؟ قال السعة في المال إذا كان ويبخي بعضا ويبقي بعضا بقوت عياله أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مئتي درهم يعني يقول كما في الزكاة كذلك في الحاج وقد يدعى أن من روايات هذه الطائفة الثانية معتبرة ذريح المحاربي عن ابي عبد الله عليه السلام حديث واحد باب سبعه من ابواب وجوب الحج قال من مات ولم يحج حجه الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه هل يموت يهوديا او يعني هو كيف يدخل قسم اليهود او قسم النصارى يخيروه يعني مو مجهود هل يموت يهوديا او نصرانيا فقد يدعى أن هذه الرواية تفسر الجسار بعدم الاجحاف أي أن لا يكون إنفاق المال في الحج مجحفا به ولكن هذه الروايه مجرد ارشاد الى قاعدات نفي العسر والحرج ومفادها انه يعتبر في استقرار وجوب الحاج ان لا يكون الحج مستلزما بالعسر اما لحاجه او مرض او منع سلطان وليست في مقام بيان حدود الاستطاعه كي تندرج في الطائفه الثانيه التي حددت الاستطاعه باليسار الطائفة الثالثه يأتي الكلام معها